ما يتخيرون ولحم طير من ما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون.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 و يصرون على الحيّ الطّعيم وكانوا يقولون أَإِذا مَثَنا وَكُنَّا تُعَبَّوْ وَعِضَامَنَّ أَإِنَّا لَمَبْعُثُونَ أَوَأَبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ ثُمَّ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 ولكن لا تبصرون فلو لا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان فروح وريحان وجنة نعيم